وقال ابو هريره رضي الله عنه دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال ابا هر الحق باهل الصفه فادعهم الي فأتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم فدخلوا